ناد الجهاد فلا يخيفني وعقيدتي لا تقبل استعبادا ناد الجهاد فلا المقام يطيب لي ودماء إخواني هناك تناد ناد الجهاد فلا يخيفني وعقيدتي لا تقبل استعبادا نادى الجهاد فلالمقام يعضيب لي ودماء إخواني جهاك تنادى الحياة تشدني والحور تملأ خافقي إن شاد ناد الجهاد فيا لثارات الحما والنصر في راياتها يتهاد يا أمتي قري فدونك فتية باع الحياة وفتة الأكباد لما طرّ الشاش في ساح الفداء وهب لك الأرواح والأجساد يا أمتي قري فدونك فتية بع الحياة وفتت الأكباد لما طرّ الشاش في ساح الفداء وهب لك الأرواح والأجساد يا شباب الجنة أين أنتم من الحور العين ناد الجهاد فلالسلاح يخيف يخيفني وعقيدتي لا تقبل استعبادا ناد الجهاد فلالنطار يطيب لي ودماء إخواني هناك تنادى ناد الجهاد فلالسلاح يخيف يخيفني وعقيدتي لا, لا تقبل استعبادا نادى الجهاد فلالمقام يضيبه جهاد ودماء إخواني جهاك تنادى صعدوا سبود في وجه الردى والقرد كيف يطارع الأطواد واستحفروا هذر القنابل واللضى فالقلب يخفق نخوة وعنادا وتبسموا للموت قدما فاسمعوا تكبير عمر وانظروا دا دا وتضوعت مزع الشهيد فكبروا والأم تنشر له الأعياد. اللهم أكبر يا شاب الرضا حسب الشهادة أن تكون مراد أمي الوطن سفيا أموما تزغردي والطفل لب. ناد الجهاد, الجهاد فللسلاح يخيف لي وعقيدتي لا تقبل استعبادا ناد الجهاد فللنقام عطيف لي ودمار إخواني هناك تنادى ناد الجهاد فلسلاح يخيف لي وعقيدتي لا تقبل استعبادا نادى الجهاد فلن البطار يضيجي ودماء إخواني جهاد تنادى أتأذي ربك بالتهجد والرجاء من يجيب الداع ينادى يا رب سوطا من عذابك مثل ما أهلكت قبلهم ثمود وعادى